دلني على عمل يدخلني ا ل ج ن ة ويباعدني من النار فقال صلى الله عليه وسلم لقد س أ ل ت عن عظيم و إ ن ه ليسير ا على من يسره الله عليه تشهد ان لا اله إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله وتقيم ا ل ص ل ا ة وتؤتي ا ل ز ك ا ة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 ثم قال النبي أ ل ا أ د ل ك على أ ب و ا ب الخير قال قلت بلى يا رسول الله قال الصوم ج ن ة و ا ل ص د ق ة تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار و ص ل ا ة الرجل في جوف الليل ثم ت ل النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أ خ ف ي لهم من ق ر ة أ ع ي ن جزاء بما كانوا يعملون قال ثم قال ل ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم أ ل ا أ د ل ك على ملاك ذلك كله قال قلت بلى يا رسول الله قال أ م س ك عليك هذا و أ ش ا ر إ ل ى لسانه صلى الله و سلم فقلت يا رسول الله أ و نحاسب بمن ا ت ك ل م قال فضرب في صدري و قال ثكلتك أ م ك يا معاذ و هل يكب الناس على وجوههم أ و قال على مناخرهم في النار إ ل ا حصائد السنتهم هذا حديث عظيم جامع و هو من النبي جواب سؤال س أ ل ه م ع ا ذ وهو قال له يا رسول الله دلني على عمل إ ذ ا عملته ادخلني الله ا ل ج ن ة و ب ع د ن ي من النار وهذه طلبت المؤمن يعني هذا طلب ه العظيم ف إ ن كل مؤمن حق هدفه أ ن يدخله الله ا ل ج ن ة و أ ن يباعده من النار وهذا الهدف وهذه ا ل غ ا ي ة هي الفوز ا ل أ ك ب ر أ ك ب ر فوز لا يوجد في الكون غ ا ي ة ممكن أ ن يبلغها ا ل إ ن س ا ن يسعد بها إ ل ا هذه ا ل غ ا ي ة كما قال جل وعلا فمن ز ح ز عن النار وادخل ا ل ج ن ة فقد فاز وما ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ل ا متاع الغرور ايه جامعه ن من حصل له هذا زحزحه الله تبارك وتعالى من النار معنى أ ب ع د ه عنها و أ د خ ل ه ا ل ج ن ة فقد فاز وما ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ل ا متاع الغرور يعني أ ن ه مهما بلغ ا ل إ ن س ا ن في هذه الدنيا ونال منها ما نال ولو تكدست عنده ا ل أ م و ا ل وكان لا يوجد شيء من شهواتها إ ل ا وناله وحصله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين و ا ل ق ل ا ط ي ر ا ل م ق ن ط ر ة من الذهب و ا ل ف ض ة والخيل ا ل م س و م ة و ا ل أ ن ع ا م و ا ل ح ر ف ذلك متاع ا ل ح ي ا ة الدنيا الله عنده حسن ا ل م ع ا ب كل هذا لو ناله يعني العبد ف إ ن ه لا يساوي هذه الغايه شيء ف ل و نال ا ل إ ن س ا ن كل هذه الشهوات وحازها في هذه الدنيا وحيزت له كل شيء ثم كان م آ ل ه إ ل ى النار لم يزحزح عنها ولم يدخل ا ل ج ن ة فقد خسر الخسران ا ل أ ك ب ر لا خسران أ ك ب ر منها مهما كان وما يغني عنه ما بلغه في هذه الدنيا شيء ف إ ن ه ا م ت ع ة سعه ا فرايت إ ن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أ غ ن ى عنهم ما كانوا يمتعون أ ف ر أ ي ت إ ن متعناهم سنين طويل كما يتمناه كل أ ح د ثم جاءهم ما كانوا يوعدون من العذاب ما أ غ ن ى عنهم ما كانوا يمتعون ماذا يفيدهم الذي تمتعوا به يعني في الدنيا سينسوه وسيصبح ك أ ن ه لا شيء ويوم تقوم ا ل س ا ع ة ي ق س م م ج ر م و ن ما لبثوا غير س ا ع ة ذ ل ك كانوا ي ؤ ف ق و ن م ت ع ة وانتهى ولكن ا ل س ع ا د ة ا ل ح ق ي ق ي ة الفوز بالخلود في الجنه والنجاه من أ ع ظ م الشرور لا شر يعني في الكون ب ا ل ن س ب ة للبشر والجن أعظم من ه اعظم أ من الخلود في النار ولكل أ ح د ممن يسمع أ ن يستحضر هذا ا ل أ م ر يستحضر النار و أ ن إ ن س ا ن محبوس فيها و أ ن المعذب محبوس فيها لا خروج له منها قط هذا أ م ر ا ل عظيم لا شر أ ع ظ م من هذا الشر قط لذلك كان سؤال معاذ إ ن م ا هو في هذا فيما بين الله تبارك وتعالى أ ن ه الفوز ا ل أ ك ب ر و أ ن ه ا ا ل س ع ا د ة العظمى و أ ن ه ا بالفعل الخلوص من أ ع ظ م الشرور وحصول أ ع ظ م يعني المنافع وأعظم يعني الخلود بمعنى الخلود و الفوز بمعنى الفوز فقال له النبي لا ق د سألت عن عظيم ه ذ أمر ع ظ يسير م وإنه لا ي على ما يسره الله عليه و هذا ب ي ا ن من النبي صلوات الله و سلام عليه أ ن الهدى هو د الله و أ ن من يسر الله تبارك و تعالى له طريق ا ل ج ن ة فهذا هو الميسر و أ م ا من عسر الله وصعب الله عليه هذا ا ل أ م ر وحرمه منه فلا حيله ة ل له ا حيلة ل إ ذ ا كان الله تبارك وتعالى قد يعني أ ب ع د ه عن هذا الطريق وبذنبه طبعا ف أ م ا من اعطى واتقى وصدق ب ا ل ح س ن ة فسنيسره لليسر و أ م ا من بخل واستغنى وكذب ب ا ل ح س ن ة فسنيسره للعسر ونقلب أ ف ل د ت ه م و أ ب ص ا ر ه م كما لم يؤمنوا به أ و ل م ر ة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ا ل ل ه يدعو إ ل ى دار السلام ويهدي من يشاء إ ل ى صراط ا ل مستقيم فالهدى هدى الله ومن يسر الله تبارك وتعالى عليه طريق ا ل ج ن ة هذا هو المكرم المنعم ومن حرمه الله تبارك وتعالى يعني هذه ا ل ه د ا ي ة بذنبه وعناده وكفره وبعده عن الله تبارك وتعالى فهذا هو الخاسر هذا هو الخاسر حقا فقال له النبي وانه لا يسير على من يسره الله عليه ثم دله النبي على اركان الاسلام التي لا يقوم الاسلام الا بها خمس اركان قال تشهد ولله الا الله و انا محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه السبيل هذه اركان الاسلام اللي قال فيها النبي بني الإسلام على خمس ومعنى بني خمس على ومن ع ى بني ه ذ اقام بناء فمن الإسلام أ هذه ا ل أ ر ك ا ن اقام ا ل إ س ل ا م ومن ترك ركن من هذه ا ل أ ر ك ا ن هدم ا ل إ س ل ا م فمن ترك الشهادتين قولا أ و اعتقادا فهو كافر بالله تبارك وتعالى ومن ترك ا ل ص ل ا ة كفر العهد الذي بيننا وبينهم ا ل ص ل ا ة فمن تركها فقد كفر وترك الصوم ج ر ي م ة كبرى فطر يوم من رمضان الذي أ و ج ب الله تبارك وتعالى صيامه على كل مسلم قادر على الصوم ه ذ ا ج ر ي م ة كبرى و م و ج ب للعذاب وسخط الله تبارك وتعالى وكذلك ا ل ز ك ا ة تركها ج ر ي م ة كبرى وصاحب يعني ترك ا ل ز ك ا ة يعذب كما أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم ع ل ي ه ما من صاحب ذ ه ب ي و ف ض ة لا يؤدي زكاتهما إ ل ا صفحت له يوم ا ل ق ي ا م ة ا ل ص ف ا ئ ح ثم يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنباه وظهره في يوم كان مقداره خمسين أ ل ف س ن ة ثم يرى سبيله إ م ا إ ل ى ا ل ج ن ة و إ م ا إ ل ى النار خمسين أ ل ف س ن ة يعذب بكنزه الذي كنزه ولم يخرج زكاته وقال النبي ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إ ل ا مثل له يوم ا ل ق ي ا م ة شجاعا أ ق ر ا ي أ خ ذ بليه زمتين ويقول له أ ن ا ك ن ز و أ خ ب ر النبي أن ه ذ ان ك ز يعني هذا الذي لا يؤدي زكاته يتبعه يوم ا ل ق ي ا م ة يركض وراه في الموقف يفر منه وهو يتبعه ويقول له تعال خذ كنزك ن ز ك عندي ما يتركك الا هذا ف إ ذ ا جاء ي ه ي أ له يهيأ له كنزه في داخل جوف هذا الثعبان ف ي أ ت ي ل ي أ خ ذ ه فيلتقمه هذا الثعبان ولا تحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا يوم القيامه سيطوقون ما بخلوا يعني ط و و بَخِلُوا ق ن مَا ي الذي بخلوا به وهو ا ل ز ك ا ة التي بخلوا أ ن يخرجوها يطوق بها يطوق بها ايه بهذا الثعبان يتحول كنزه إ ل ى ثعبان يصنع ف ي هذا الصنيع في يوم القيامه خمسين أ ل ف س ن ة يعذب على ترك ا ل ز ك ا ة وهذا الذي هذه الايه التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إ ل ا مثل له يعني يتمثل له ربنا يحول هذا الكنز إ ل ى هذا الثعبان شجاعا ا ق ر أ ي أ خ ذ بله الزمتين يعني بشتقي يمسك صاحبه من شتقي ويقول له أ ن ا مالك أ ن ا ك ن ز يعني أ ن ا مالك الذي يعني أ خ ذ ت ه و أ ن ا كنزك الذي ك ن س ت ه ولم تخرج زكاته وترك الحج ج ر ي م ة جريمة كذلك كما قال تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع له السبيلا ومن كفر ف إ ن الله غني عن العالمين فهذه أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م التي لا يقوم إ س ل ا م العبد إ ل ا بها واحد مسلم لا بد أ ن يقيم هذه ا ل أ ر ك ا ن ا ل ش ه ا د ة حقا وليست مجرد قول بل ينبغي أ ن تكون ش ه ا د ة حق يشهد ويقر بقلبه ويكون يفهم معنى الشهاده اما إ ذ ا كان ممن ن يقول أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله ويقع في الشرك وهو مشرك بالله تبارك وتعالى يدعو غير الله ويصرف من العبادات لغير الله ويقع في ما جعله الله تبارك وتعالى شركا فلا ي ف ي د ه قول لا إ ل ه إ ل ا الله قول لا إ ل ه إ ل ا الله مجرد قول لا إ ل ه إ ل ا الله دون فقه وفهم لمعناها وطبيق ت لها لا ي تفيد مجرد النطق بها هذه أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م لابد من لا دخول ا ل ج ن ة إ ل ا من حقق هذه الخمس ا ل ر ك ا ن ثم قال له النبي أ ل ا أ د ل ك على ر أ س ا ل أ م ر و ع م و د ه و ذ ر و ة ا ل س ن ا م ه قال له ر أ س ا ل أ م ر ا ل إ س ل ا م ا ل أ م ر هذا الدين ر أ س ه ا ل إ س ل ا م يعني الاستسلام لله افعل فيقول نعم خ ا ط ر أ ف ع ل ا س ت ج ي ب لا تفعل أ ي ض ا يقول نعم استجيب ل أ م ر الله تبارك وتعالى ر أ س ا ل أ م ر ا ل إ س ل ا م الاستسلام لله تبارك وتعالى بالخضوع و ا ل ط ا ع ة وعموده الذي يقوم عليه ا ل ص ل ا ة ما في إ س ل ا م بدون ص ل ا ة ومن ظل أ ن ه يترك ا ل ص ل ا ة ويبقى مسلم ويطمع في ا ل ج ن ة كذاب مغرور يعيش في غرور عموده ا ل ص ل ا ة و ذ ر و ة سلامه الجهاد في سبيل الله أ ش ر ف و أ ع ل ى أ ع م ا ل الدين أ ن يجاهد في سبيل الله ثم قال له النبي أ ل ا أ د ل ك على أ ب و ا ب الخير هذه أ س ا س البناء هذه أ ر ك ا ن البناء تبي أ ب و ا ب الخير ا ل إ ض ا ف ا ت والزيادات و ت ح س ي ن ا ت أ ب و ا ب ا ل خ ي ر مستحبات قال أ قلت بلى يا رسول الله قال الصوم ج ن ة صوم اللي هو غير رمضان هذا هذا صوم رمضان في الواجب هذا ل ا صوم ج ن ة في المستحب وهو مفتوح ص و م إ ل ى أ ن يصوم العبد يوما ويفطر يوما الحد ا ل ا خ ى قال ج ن ة ج ن ة درع ح م ا ي ة حمايه لك من الشيطان ما من الشهوات الله ا س أ ص ب ح ت دخلت دخلت في حصن من الله تبارك وتعالى ب ص و م و ا ل ص ب خ ة تطفئ ا ل خ ط ي ة كما يطفئ الماء النار إ ذ ا تصدقت ك ف ر ا ل ذ ن و ب تطفئ الخطيئه صور النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق ك أ ن ذنبه شبه الذنب بالنار والصدق والصدقه بالماء و ا ل ص د ق ة تطفئ الخطيئه يعني يغفر الله تبارك وتعالى به خطيئه العبد كما يطفئ الماء النار ثم قالوا وصلاه الرجل في جوف الليل إ ذ ا صليت في جوف الليل لله تبارك وتعالى في جوف ه وسطه و أ ف ض ل ه آ خ ر ه الثلث ا ل أ خ ي ر ثم تلا ل ن ب ي قول الله تبارك وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمع ومما رزقناهم ينفقون فجمع الله تبارك وتعالى في هذه ا ل آ ي ة بين ا ل ص ل ا ة الليل و ا ل إ ن ف ا ق ثم قال فلا تعلم نفس ما أ خ ف ي لهم من قرته يعني أ ن الله تبارك وتعالى ادخر لهم من النعيم ما لم يخبر به أ ح د ا ولم يطلع عليه أ ح د ا هذا نعيم آ خ ر غير ما ذكر لنا في ا ل ق ر آ ن الذي ذكر في ا ل ق ر آ ن أعلم الله اعلم ل ل ه تبارك أ عباده به سبحانه وتعالى من الحور والدور والقصور والخيام و ا ل أ ن ه ا ر والثمار وهذه الجنان والفرش وكل هذا مذكور لكن هناك ما لم يذكر ع د د ت لعباد الصالحين ما لا عين ر أ ت ولا أ ذ ن سمعت اشهوا هو ما احد سمع هذا ولا خطر على قلب بشر يعني ما خطر هذا النعيم على قلب بشر إ ذ ن ما هو هذا أ م ر خ ب أ ه الله تبارك وتعالى وادخره لهؤلاء فهو نعيم غير مذكور لم يذكر في ا ل ق ر آ ن ولا على لسان النبي ولا أ ح د من خلق الله يعلمه قد أ خ ف ا ه الله تبارك وتعالى و خ ب أ ه إ ت ح ا ف ا و ن ع م ة لهؤلاء العباد عددت لعباد الصالحين ما لا عين ر أ ت ولا أ ذ ن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أ ل ا أ د ل ك على ملاك ذلك كله ان يدلك على أ م ر يجعلك تملك كل عملك لا يضيع عليك منه شيء كل يجتمع عندك ما يضيع شيء فقال قلت بلى يا رسول الله قال أ م س ك عليك هذا و أ ش ا ر صلى الله عليه وسلم إ ل ى لسان قال فقلت يا رسول الله أ و نحاسب بما نتكلم قال فضرب في صدري وقال ثكلتك أ م ك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم في النار إ ل ا حصائد أ ل س ن ت ه م فقول النبي له أ م س ك عليك هذا ان اللسان هو أ ك ب ر عضو يفعل الشر وشروره ما مش ا م م ح ص و ر ة فالكفر ك ل م ة تقال باللسان فالكفر والظلم والتجديف والقول على الله تبارك وتعالى بلا علم و ا ل غ ي ب ة و ا ل ن م ي م ة والتحاسد والغمز واللمز كل هذا من اللسان فاللسان لا نقول عثراته بل ج ر ا ئ ر ه وجرائمه على صاحبه أ ع ظ م شيء أ ع ظ م عضو ممكن يجر الشر على صاحبه لذلك قال النبي أ م س ك عليك هذا يعني هذا ع م ل ه لجام اعمل لسانك هذا لجام ل ج م امسكه لا تجعله ينطلق قماشا أ م س ك عليك هذا إ ذ ا حيمسك عن الكذب عن ا ل غ ي م ة عن ا ل ن م ي م ة عن أ ن يتكلم كلاما لا علم له به الله قال في أ ص ح ا ب الافك إ ذ تلقونه ب أ ل س ن ت ك م وتقولون ب أ ف و ا ه ك م ما ليس لكم به علم وتحسبونه ه ي ن ة وهو عند الله عظيم إ ذ تلقون هذا يعني تلقون ه الكلام ب أ ل س ن ت ك م وتقولون ب أ ف و ا ه ك م ما ليس لكم به علم كيف تتكلم بلسانك أ م ر أ ن ت لا علم لك به مجرد هكذا سمعت الناس بقول شيء انطلقت فيه وتحسبونه ه ي ن ة تحسب انه مجرد نقل كلام أ و أ ن تقول قولا لا علم لك به أ ن هذا أ م ر هيم وهو عند الله عظيم فهذه جرائر وجرائم اللسان أ م ر عظيم فلذلك قال النبي أ م س ك عليك هذا يعني لا ينطلق لسانك إ ل ا بحق من كان يؤمن ا ل ل ه واليوم ا ل آ خ ر فليقل خيرا أ و ليصبر اما تقول خير ا م تصبر الصمت هنا يكون ح م ا ل ك أ م ا إ ذ ا انطلق هذا اللسان وانطلق في ا ل أ م و ر التي ليست بالكبائر ا ل ع ظ ي م ة كالكفر والشرك والقول على الله بلا علم فهذا مخرج من الدين لكن ما دون هذا من غ ي ب ة و ن م ي م ة وغير ذلك فهذه كذلك ا ل م ص ي ب ة وهي أ ن العبد الذي له هذه الجرائر من جراء لسانه سيحاسب عليه هذه من حقوق العباد كما جاء في قول النبي صلوات الله وسلامه عليه تدرون من المفلس قال المفلس فينا من لا دينار ل ا ولا دره قال ولكن المفلس من أ م ة رجل ي أ ت ي و خ د ش ت م هذا ولطم هذا وسفك دم هذا ف ي أ خ ذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته ف إ ذ ا فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار فاذا لا بد لكل احد ان يوفي حقوق ا ل آ خ ر ي ن من ظلمهم سواء كان هذا الظلم ظلم باللسان وهو اعظم الظلم او ظلم باليد او بغير ذلك اخذ مالهم اكله اغتابهم كلها لا بد أ ن يستوفي كل إ ن س ا ن حقه ما حد هيروح بلاش لا ملت شيء ستحاسب عليه من حقوق الله من حقوق العباد سيؤخذ منك حقوق العباد كامل حق العبد الذي ظلمته ب أ ي نوع من الظلم سيؤخذ منك ومن أ ص ع ب هذه الحقوق الكلام في ي عرض أ خ ي ك المسلم بغير حق وقد قال صلى الله عليه و آ ل ه وسلم من قال في أ خ ي ه المسلم ما ليس فيه إ ل ا حبسه الله يوم ا ل ق ي ا م ة في ردغه الخبال حتى ي أ ت ي بالمخرج مما قال الله ر د غ ة الخبال هذه ع ص ا ل ة أ ه ل النار شوف السجن الذي سيكون فيه وين هذا السجن هو القيح والصديد وما يسيل من أ ج س ا د أ ه ل النار من حروقهم يسيل هذا ا ل ر د غ ة و أ ص ل ا ل ر د غ ة هي المكان الموحل ر د غ ة في الدنيا المكان الموحل الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الذي قد اختلطت فيه قذارته بيد هذا ا ل ر د غ ة لكن تلك ر د غ ة النار ي ا ذ ا بالله الا حبسه الله في ر د غ ة الخبال ع ص ا ر ة اهل النار حتى ي أ ت ي بالمخرج مما قال يعني يقل هات المخرج من هذا الكلام الذي قلته في أ خ ي ك المؤمن وليس فيه أ ن ت تعلم أ ن ه ليس فيه وتكلمت في حقه بما ليس فيه فهات المخرج بعدين وين حص المخرج هذا هذا كيف يحص المخرج ما يقدر يحص المخرج فهذا باب هذا باب من أ ب و ا ب العذاب طيب إ ن س ا ن يقول أ ن ا ر أ ي ت كذا ر أ ي ت كذا سواء كان في النوم أ و ا ل ي ق ظ ة و ليس لم ير فالنبي يقول صلوات الله و ا ل س ل ا م عليه من أ ر ى عينيه ما لم ت ر أ ي كلف يوم الخيامه ان يعقد بين شعيرتين وليس بفعل تقدر في الدنيا تسوي تجيب ش ع ي ر ة ح ب ة شعير وتجيب ح ب ة شعير ت ا ن ي ة وتعمل ع ق د ة بينهم لو قعدتم من هنا ل آ خ ر عمرك مش ممكن تسوي فهذا يكلف هذا التكليف وين في النار يحبس في النار ويعطى شعيرتين طبعا شعيرتين من النار كذلك ويقول له اعقد اعمل ع ق د ة بينهم ما تخرج من هنا إ ل ا إ ذ ا عقدت هذه ا ل ع ق د ة إ ذ ن هذا محبوس محبوس حبس أ ب د ي و هذا فقط ل أ ن ه أ ر ى عينيه ما لم ت ر أ ي ا قال والله انا شفت كذا وكذا وكذا وهو كذاب قيل هذا في النوم وقيل في ا ل ي ق ظ ة ك ذ ا ب من قال انا شفت ا ل أ م ر الفلاني كذا وكذا وكذاب وكذا لم يرى هذا ا ل أ م ر وخبر به على هذا النحو هذا عذاب وكذلك من قال أ ن ا ر أ ي ت في النوم كذا وكذا وكذاب وهو ك ذ ا لم يرى هذا في النوم فهذا عذاب من ارى عينيه ما لم ترايه كلف يوم ا ل ق ي ا م ة أ ن يعقد بين شعيرتين وليس بفعل ما يقدر يفعل إ ذ ن ا ل ق ض ي ة ك ب ي ر ة فلذلك النبي نبه معاذ لما خلوا رسول الله هذا كلام أ و نحاسب ونتكلم ف خ ا ل له ثكلتك أ م ك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم في النار والكب ا ل د القيام يعني ي ك و ن أ و ل ما يدخل من جسمه من ج س د ه النار و ج ه ه قال وهل يكب الناس على و ج و ه في النار إ ل ا حصائد والسنتهم ف ا ل أ م ر يصبح صعب لذلك لمن ا عود إ ل ى قول النبي لما س أ ل ه م ع ا ذ قال له لقد س أ ل ت عن عظيم أ م ر عظيم ش أ ن تبلغه لا بد ان تعيش بكل إ ح س ا س ك وبكل مشاعرك و أ ن تراعيه أ ن تقوم بهذه ا ل أ ر ك ا ن أ ن تسير هذا السير إ ن ك تضبط حتى لسانك يجب أ ن يكون منضبطا ذ ل ك النبي قال لقد س أ ل ت عن عظيم و إ ن ه لا يسير على من يسره الله عليه هذا أ م ر يسير على من يسره الله عليه أ م ا من لم يسره الله تبارك وتعالى عليه ف إ ن ه ينطلق كما يشاء بل قد يعمى بصره يفعل الشر وهو يظن أ ن ه من أ ه ل الخير وهذه, المصير وهذه من أ ع ظ م المصائب من أ ع ظ م المصائب أ ن يكون ا ل إ ن س ا ن في ا ل إ ث م وهو يظن أ ن ه في ا ل ط ا ع ة و أ ن يكون في الكفر والشرك وساعي الى النار وهو فرحان يظن أ ن ه يعني في طريق الجنه فلذلك لا بد لمن يزن نفسه أ ن يزنها ب كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وليس ب ا ل أ ه و ا ء وما تحب النفس حب نفسك ليحب ما يحب نفسه فيزن نفسه ويزكي نفسه بما يعني يتخيله هو ليس ا ل أ م ر هكذا ليس ب أ م ا ن ي ك م ولا أ م ا ن ي أ ه ل الكتاب من يعمل س و ء يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا ن ص ي ر فلا تغررك ا ل أ م ا ن ي و ا ل أ ح ل ا م و أ ن ك و أ ن ك و أ ن ك و أ ن ك و تزكي نفسك لا الله يقول ليس ب أ م ا ن ي ك م ولا أ م ا ن ي أ ه ل الكتاب يعني ليس الحساب و ا ل ج ن ة و الفوز و النجاه و كذا و كذا مش ب ا ل أ م ا ن ي من يعمل سوءا ي ج ز به هذا النظام هذا القانون عند الله تبارك و تعالى من يعمل سوءا من من صيغ العموم من من صيغ العموم تؤم كل احد من ي ع ولكن يجب ز و ل ان يجد له م د و ن ا ل ل ه و ل ي ولا ن ص ي ر أ س ؤ ا ل ل ه تبارك و ت ع ا ل ى أن ي س ر ر لنا ط ي ق ا ل ج ة و أ ن يأخذ ان ب و الله ا يجب ان يكون لدينا م س ف ر ا ل ل أستغفر ا ل ه الحمد لله وحده وصلاه وسلام على عبده ورسوله محمد سيد ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن الذي ب ل غ ا ل ر س ا ل ة و أ د ا ل أ م ا ن ة و ن ص ح ل ل أ م ة وجاهد في الله حق ج ه ا د ه حتى أ ت ا ه لكلمه رب فصلوات الله وسلام الله نحن ا ل آ ن في ا ل أ ي ا م العشر ا ل أ خ ي ر ة من شهر رمضان وليالي هذه العشر ا ل أ خ ي ر ة هي أ ف ض ل ليالي العام الله هو خالق الزمان وخالق الليل والنهار ولكنه فضل بعض ا ل أ ز م ن على بعض ومن هذا التفضيل أ ن الله تبارك وتعالى يجعل العمل مضاعف الثواب و ا ل أ ج ر في هذه ا ل أ و ق ا ت ا ل م ف ض ل ة ف أ ف ض ل ليالي في ا ل س ن ة هي هذه الليالي ليالي العشر و ا ل أ ج ر فيها عظيم وفيها ل ي ل ة هي أ ف ض ل ل ي ل ة ا ليله ع ا م القدر والتي جعل الله تبارك وتعالى قيامها كقيام ليالي أ ل ف شهر وهذا أ م ر عظيم هذه م ض ا ع ف ة للثواب مضاعفه هائله جدا لا توجد فيما نعلم في م ض ا ع ف ة ا ل أ ج ر والثواب يعني أ م ر على هذا ا ل ن ح و أ ن يقوم إ ن س ا ن ل ي ل ة و ا ح د ة فيعطيه الله تبارك وتعالى من ا ل أ ج ر والثواب ك أ ن ه قام ليالي أ ل ف شهر يعني نحو ثلاثين أ ل ف ل ي ل ة م ض ا ع ف ة ع ظ ي م ة جدا ولذلك يجب أ ن نهتبل ا ل ف ر ص ة ف ر ص ة العظيم قد لا تتكرر ل ل ع ب ف ر ص ة عمر هذه ف ر ص ة عمر أن يعطي الله تبارك وتعالى ان ل ل وتعالى ه تبارك أ يتقبل الله تبارك وتعالى عمل عبد من العباد ويعطيه مثل هذا ا ل أ ج ر والثواب وهي أ ي ا م ق ل ي ل ة تجري يعني اللي قاعد قم بالتلفزيون هو ح ي ق د ا ل ل ي ل ة واللي بيلعب في شيء ل ع ب في ورق بيلعب ش د ة بيعمل شيء هو يقضى ل ي ل ة واللي ق ا ع د في ا ل ص ل ا ة كذلك هو يقضي الليله ما في ايدي ه ذ فهذا ماشي وهذا ماشي ي ع ن ف ي ا ل ن ه ا ي ة هذه ت ي ش و هذا الذي أ ض ا ع هذه ا ل ل ي ل ة في شيء حتى لو كان مباحا في طعام و شراب و زيارات و غيرها اضاعته انتهى و كذلك الذي يعني قضى هذه ا ل ل ي ل ة في ص ل ا ة ك ذ ا ك ا ن فيها تعب ش و ي ة ولا كذا ح ي ر و ح تنتهي لكن شتان شتان بين هذا و هذا فينبغي أ ن نقدر أن نقدر عمل ا ل ج ن ة وعمل الدنيا عمل ج ن ة عظيم وعلى البصير الا يضيع يعني عمره فيما لا يفيد هذه أ و ق ا ت م ح د و د ة أ ع م ا ر ن ا أ و ق ا ت م ح د و د ة ساعات م ح د و د ة لا حتزيد مهما عملت ولا حتنقص م م ت ل ك عمر محدود ف أ ن ب غ ي أ ن تستغله و أ ن تستثمره فيما يعود عليك بالنفع أ م ا أ ن تضيعه بعدين ترجع ت ن ي تقول يا ليتني يا ليتني ما عاد يفيد لا يفيدك لا يفيد عند الموت بعد الموت لا يفيدك ما يرجع لك شيئا ء ي أسأل تم ب ا وتعالى أن يوفقنا ر ك أن ج ي ع ا إلى م ح ب تنزيل ه و و ر ا ا استغفر الله لي فاستغفره اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك السميع الدعوة اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا أمبنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم ثبت تم ت في الكافرين قريب لي ولكم كل على منهم مجيب إنك ذنب ن هذه ا ل م ا د ة